بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذن يَرَى فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْقُدِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لا تلهيهم رجال لا تلهيهم تجارة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب الْأَرْضُ فِي الْقُلُوبِ أذن الله أن ترفع وذكر في جسمه يسبح لغوف فيها بالغدو والآ صاعل رجال لا تلهجم تجاره رجال لا تلهجم تجاره صلاتı ve itaat, التي يخافون يوما تتقلب في قلوب الأبعاد. يخافون يوما تتقلب في قلوبه والأبعار يخافون يوما تتقلب في. يجي الكلوم والابصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضل ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزك من يشاء بغير صدق الله العوين